يكثر البعض الحلف بقوله أقسم بأيمانات المسلمين ويتوجه بالحلف إلى الزوجة إن فعلت كذا تكونين طالقا فهل يقع الطلاق بهذه الألفاظ من حلف بأيمان المسلمين على زوجته ألا تفعل شيئا ثم فعلت تلزمه كفارة يمين عند الشافعية ولا يلزمه طلاق ولا غيره ولم يرد عن مالك فيه شيء وقد جرى العرف بين كثير من الناس أن يقصدوا بأيمان المسلمين الطلاق أيضا وعليه يكون طلاقا معلقا والخلاف في وقوعه وعدمه معروف والمعمول به في مصر أنه إن قصد الحث أو المنع لا طلاق وعليه كفارة وإن قصر الطلاق وقع الطلاق والله أعلم